أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي أشكو إلى الله شكا أولاد يعقوب إلى يوسسي قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي بضاعة المزجات محتاجون إلى سماح من كريم وفيف. بضاعة المزجات محتاجون إلى سماح من كريم وفيف. اشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسَن الضرر. دالم حالي ودا موقفي فقد اتى المسكين مستنطرا جودك فرحم الله وعطفي فقد اتى المسكين مستنطرا جودك فرحم الله وعطفي اشكو الى الله كما قد شكا إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي فأوفي كيلي وتصدق على هذا المقل للبائس الأضعفي فأوفي كيلي وتصدق على هذا المقل للبائس الأضعفي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 نضره وانت الذي تعلم حالي وترى مقتدي